قال رب ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اقم بدعائك رب شقيا واني خفت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 فَأَجَاءَ أَهْلُ مَخَاضٍ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مُتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًّا مَّنسِيًّا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين مِنَ البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا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 وَأَنذِرهُم يَوْمَ الحََّّات إذ قُضِيَ الأأَمرْرُ وَهُمْ فِي غَفْلةتِ وَهُمْ لا يؤمنِنون إِا نَحْنُ نَارِثُ الأرضَ وَمَن عَلَيهَا وَإلَنَا يُررجَعون وَكُر فِيكِتابِ بَرَاهِمَ إِ كَانَ صِّيقًا نَّبِياء إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع وَلَا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أَبَتِ إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا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 قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنته لا ارجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفي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 و الذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا Aulai kellezine annamallahu alaihim minan nabiyin min dhurriyete آدم و min man hamelna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 رَبُ السماواتِ وَالأَرض وَما بَنهُماَا فَعبُدهُ أاصْطَبِر لعبادتِهِ هل تَلَ له سميات وَيقُون الإِنسَُ أيذا ما مِتُ لَ سَوفَ أُخْج أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 تائذ رَأَو ماَا يُعَدونَ إَّا العذابَ وَإَّ الساتَ فَ سَلَمَ مَنْ هو شَرّ م كانََ وَأَوضافُجُندَ.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 أَفَلَا عَلِمَ الْغَائِبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ